وَتَرَكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ سَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْحْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْحْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وقالت اليهود يا لله مغلولة قلت أزيدهم ولعنوا فيما قالوا بل يدعون بصوت وثاني ينفق كيف يشاء ولا يزيدن تفيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وفسرة وألقينا بينهم الأداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المسجدين